كلا إن كتاب الأبرار لفي علٍ وما أدراك ما علِيون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف فِي وجوههم نظرة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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ إِلَّا ضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ